يا ايها النبي اقل لمن في ايديكم من الاسرار يعلم الله في قلوبكم خيرا يعطيكم خيرا ان الله في قلوبكم خيرا يعطيكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم